اتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا مَجْعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لِئَلاَ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ Zalikum, kulukum, bi afwahikum. Ve Allah Yücel, Hakkı ve Yehdi Sabil. Edugum, le abaihim ve Fi illa m taâlemu abâ âhum fa ikhwanukum fitîni ve mawaliyukum ve liyse بِهِ junaĥum fi ma axttüm وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ النَّبِيَّ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُمْ مَا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 كان ذلك في الكتاب مسطورة. وإذ من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. ابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسال الصادقين عن صدقهم واعددت للكافرين عذابا أليما يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها وكان الله بما تعملون بصيرا Yızjaukum, min fawukum ve min asfalamin kum, ve izzatı el abzar ve minun azul zil zil zalan şidda. iz yikolul münafiqon ve fi kulubihim marram ma illa iz.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 يُريدون إلَّا فِراراً، وَلَوْ دُخلت عَلَيْهِمْ مِنْ أَقُطَارِهَا، ثُمَّ سُئِلُ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَسُ بِهَا إلَّا يَسِيرَ ve lâkadı kânu âhedû Allahî ve kâna فعكم الفرار إن فررت الموت أو القتل وإذا لا قُلْ مَنْ الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 وَإِذَا جَاءَ الْخَنْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتُ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِن يَأْتِي الْأَحْزَابُ يَوَتُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ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 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ومنهم من قاتقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما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 Libimin sayshim ve qَلَفَfi quُlü bihimurur beferqal te qutullüvete siune ferqa veura fekum er Allahım ve diyerahım ve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 Tegkün ve eser kün serapha Ve inkütün Allah ve Allah. تَرَى الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ مِنْ كُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَفْ لَهَا الْعَذَابُ الضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً جاء ادرا مرتين واعتدنا لها واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك لست من النساء اني تقيت فلا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قلما معروفا.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 إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والممنين والم minat ve alqanitin ve alqanitat ve alcadiquin ve alcadiquat, alcadiquin ve Düquin ve Mutseddikat, ve Mutseddiquin ve Mutseddikat ve والحافظين فروجهم والحافظات والذائرين الله كثيراً والذكريات أعد الله لهم موفراً أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما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 وَإِذَ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ امْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَاتَّقِ اللَّهَ مَا فِي نَفْسِكَ وَمَا فالله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على منين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج في فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقُدُرًا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 يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرتا واصليلا هو الذي يصلي عليكم وملائك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 يا أيها النبي إننا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشير مني نبي أن لهم من الله فضل كبيرا، ولا تطيع الكافرين والمنافقين، ودع أذهم، وتوكل على الله، وكفى بالله وكلا. يا ايها الذين امنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتمهم من قبل ان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 وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا فَأَلْلَّهُ عَلَيْكَ وَبْنَاتِ عَمْكَ وَبْنَاتِ عَمَاتِكَ وَبْنَاتِ خَالِكَ وَبْنَاتِ خَالِكَ وَبْنَاتِ خَالَاتِكَ هاجرن مَعَكَ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 ذُرِجِيمًا من تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جناح عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا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 Ya ay yehlileri amin olun, la t'du kulübüyuten Nabi'İ illa ay إلى طعام غير ناظرين إن وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَدُخُلُوا فَدُخُلُوا فَإِذَا طَعِمتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَنِسِينَ لِحَدِيثِ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 ذلكم اطهر قلوبكم وقلوبهم وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجههم من بعده ابدا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 Ağab Allah'ı, min Şeytanı, Rijim. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. La jana'ah alayhi nafi ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهِ İnna Allah kan ala şeyin şehida. İnna Allah ve malaikatı hu yusallun ala Ya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 وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيْنًا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابي بهن ذلك أدنا أي عرفنا فلا يؤذين وَكَانَ اللَّهُ وَفُورًا رَحِيمًا لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْمُرُجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغُرِيَنَّكَ بِهِمْ وَالْمُرُجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا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 يوم يقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقالو ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل رَبَّنَا آتِهِمْ غِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَو مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا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 وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا İnna arâl al-amanet al-sembâwat ve al-arw ve al-jibal, fa abîna eyi yâmlnha ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله وفورا رحيما